بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من الناس ان يتركوا ان يقولوا آمن وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِمِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَارِينَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُلْ رَبِّ بِمَا فَلَعَلَّهُمْ يَعْمَلُونَ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 ربك لا يقول معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا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 ما أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا محمدا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 اي تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على رسول الا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة، وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن تخذتم من دون الله أو ثنم وذت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أوكم النار وما أوكم النار وما لكم قال إن مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريةه النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وأتيناه أجره في الدنيا وإن في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟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 نا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بما فيها لن وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن رَسُولُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا الْمُرَأَةَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِن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 فكلا أَخَذْنَا بذنبه فَمِنْهُمْ من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا هم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما وهو العزيز الحكيم وتلك الأمخال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر ولذكر الله اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تصنعون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 فَنُولهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا وهم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لبحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون وعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عظيم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فحي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. رهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. إذا أركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يسركون ليقفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرمًا آمن تخطف الناس من حولهم أفذ الباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سهلنا وإن الله لمعلمون